بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات فأثرنا به نقعا سأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا سوسطنا به جمعا إن الإن إنسان لربه لك نود إن الإنسان لربه لك نود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإن إنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب الخير لشديد. أ يعلم إذا بعثر ما في القبور. وَحُصِّلْ مَا فِي الصُّدُورِ وَحُصِّلْ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ الْقَدِيبِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ